فضيلة الشيخ عطية صقر نحن نعلم أن ماء زمزم مقدس فهل يجوز التطهر به في الوضوء أو الغسل وهل تذهب قداسته أو طهارته إذا نقل إلى بلد آخر غير مكة جاء في فتاوى النووي المسمى بالمسائل المنثورة في المسألة الخامسة لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا أي الشافعية وبه قال العلماء كافه إلا أحمد في رواية دليلنا أنه لم يثبت فيه نهي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا يندسه شيء وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه هذا وقداسة ماء زمزم هي في الشرب عند أداء النسك في المسجد الحرام أما ما بعد ذلك فهو ماء عادي كسائر أنواع المياه حيث لم يرد في ذلك نص معتمد والله أعلم